يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا